الحياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشهر في الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله إخوان الأفاضل وأخوات الفضليات ومرحبا بكم ولقاء جديد مع لقاءاتنا التربوية والمنهدية مع سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفتنا اليوم نبدأ بها مع هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفع قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا وفي رواية قال فخدمته في السفر والحبر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا؟ هذا الحديث من الأحاديث يعني التي لها موقع عظيم جدا في القلب يعني كلما قرأته أو وقفت عليه أجدني أقف أمامه ولا أستطيع أن أتجاوزه تجاوزا عابرا الكلام طبعا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم معينه لا ينضب وإنك على خلق عظيم لكن المشهد ده تحديدا أراها في قمة الإعجاز في الكمال الخلقي عازة تتخيل كده المنظر في انتعايش مع إنسان وعاشين مع بعض في الدائرة القريبة اللصيقة علاقتنا البشرية هي عبارة عن دوائر في دائرة قريبة جدا دائرة أوسعة دائرة أوسعة دائرة أوسعة حتى ما هتلاقي فيه بعض الدوائر اللي مش فيها لقاء أصلا كلما كانت الدائرة يعني فيها من ساعة مناطق التماس والالتقاء بعيدة مما نشكل فيه اللي احتكاكات بتكون قليلة وبناء عليه يصعب جدا أن الواحد يكون هناك له اطلاع على حال انسان مع هذا البعد ويصعب ايضا ان يكون هناك نقاط التقاء فيها تصادم كلما كان هناك بعد انما مع القرب الشديد بتبص تلاقي ان العلاقات بتكتر وبتبص تلاقي مناطق الالتقاء بتكتر ومناطق المشاكل برطة بتكتر فبناءا على عليه انت ممكن تكون في انسان انت بتحبه جدا وبتحترمه جدا كل ده وانت بتعامل معه في الدائرة البعيدة نظرتك له بتتغير تماما عندما تتعامل معه من المنظور القريب انت مثلا كنت شايفه في موضع معين مكانة معينة حبيت فيه صفات معينة كل ده وانت من برا بتعاملت معه في الجانب معين اغير ما تبدأ تحتك معه عن قرب وتبدأ تكثر مناطق الالتقاء بينكم ويبدأ يكون في هناك مواقف اكتر واكتر بينكم في كثير من الحالات بتتغير نظرتك تماما كثير من الحالات ممكن نظرة تتقلب لما تطلع أنت عليه من أمور لم تكن تراها عن بعد دائما الدائرة القريبة اللصيقة بيكون فيها الطلاع على دواخل النفس أكتر وحقائق الإنسان أكتر الإنسان ممكن يكون طيب وكريم ومعاملته مع الناس كويسة جدا ممكن جدا لكن لما تيجي عامها في الدارة القريبة ممكن يظهر لك من الأشياء ما قد يعكر صف هذه الصورة البراقة خاصة لما يكون الأمر في احتكاك ضروري زي علاقة الأب بابنه علاقة الأخ بأخوه علاقة الزوج بزوجته لازم مهما كان هذا الإنسان كويس طالما أنت بتحتكي به هيطلع لك حاجة مش كويسة مهما كان هذا الإنسان فيه من الخير العظيم لا بد في حاجة هذه الدقيقة منه ومهما كان هذا الإنسان فيه من الساعة الخرقية وفيه من الفضائل لا بد أن فيه حاجة بينكم وبين بعض هتعكر صفه هذه المعاملة أنا عزا بقى بعد هذه المقدمة تعالوا ننتقل للمشهد ده سيدنا أنس تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عاش معه عشر سنين كاملة أمه رضي الله عنها أتت به وهو صبي صغير وجاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت خويدوك أنس يعني جبت لك أنس يخدمك يا رسول الله فكان لصيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل معه قرب شديد ويحكي لنا طرفا من هذه العلاقة الطويلة تخيل عشر سنين عشر سنين لم يعشها في نقاط التقاء بعيدة عاش عن قرب لصيق يلاصق حياة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على دواخله ودواخل بيته يطلع على ما لا يطلع عليه غيره سيدنا انا استفرد بروايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد هو بنقل سنن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكيها غيره لشده التصاقه برسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كانت مرتبطة بحياه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا القرب الشديد وهذا المدى الزمني البعيد عشر سنين كاملة تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم عشر سنين وهو يخدمه لم يتأفف منه قط ما أقولش لم تؤف عشر سنين لم يقل له لما فعلت كذا ولا لما لم تفعل كذا ثاني، قبل ما تنظر لهذا المشهد عنا عايزة تلقل نفسك انت لمشهد من مشاهد القرب اللي انت عشتها. مشهد قربك انت من الاخرين او قرب الاخرين منك راجع انت كده عشر سنين في حياتك بلاش عشر سنين خليها سنة واحدة بس شوف حياتك انت مع الدائرة القريبة سواء انت اللي كنت معهم او هم اللي كانوا معك ازاي من إن في العشر سنين دول هل يا طرا في دوائر الاحتكاك القريبة منك؟ يا كان فيه فعلا مناطق من الإزعاج المتبادل منك أنت وهو يا كان فيه حاجات أنت بدأ الناس أو الناس بدأ منك يقينا آخر هل يا كان في مواقف في حياتك من الدائرة القريبة منك؟ و كنت منزعج جدا و تشتكي منها بشدة و تعلق عليها وبيكون في كمان احيانا حدة و مناطق صدام ده اكيد ده اغلب مشاكلنا اصلا في دوائرنا النصيقة هي في الدايرة دي دايرة الاشياء الصغيرة المزعجة حد من عيالك عمل حاجة ازعجتك انت حاجة مثلا في زوجتك حصل موقف ازعجك انت عملت حاجة ازعجت ولديك وهكذا دائرة قريبة ده هي لابد يقينا هيكون في حاجة يحصل فيها ازعاج او ضيق او ضجر او على الاقل التأفف ابسط حاجة خالص تخيل انت بقى عشر سنين كاملة سيدنا انس وجد هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين كاملة فيش مرة تأفف من فعل واحد واحد بس فعله سيدنا أنس أو غيره في خلال العشر سنين عشر سنين كاملة لم يكن منه اهتمام شديد بما يفعله أو ما لا يفعله لم يقل له لما فعلت ولا لما لم تفعل هل معقولة في عشر سنين كاملة ما صدرش من سيدنا أنس حاجة يكون فيها يعني مش هقول إزعاج بس على الأقل حاجة يعني تكون محتاجة يعني ان انت كده ليه أو ليه أو يعني أكيد حصل يعني سيدنا أنس سواء منه أو من غيره لابد هيكون في شيء مزعج هيكون في شيء يستدعي انت يا ابن ما عملتش كده ليه انت يا فلان ما عملتش كده ليه انت ما عملتش كده ليه يقينا يقينا ده موجود لكن كان هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلق وأرفع خلق هذا هو الكمال البشري الذي ننظر إليه عندما ننظر إلى المنظور الأخلاقي هذا هو الخلق العظيم بعدما تستوعب النقطة دي كويس أنت محتاج تنظر له من منظور آخر ألا وهو طيب هذا الخلق العظيم لماذا نطلع نحن عليها لمجرد الإعجاب والإنبهار والتعظيم لحد كده فقط لا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسمع عن خلقه ونسمع عن تعاملاته ونسمع كل هذا في إطار تشريعي في هناك أشياء فعلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نطالب بها لخصائصه وهذه معروفة يعني شيء اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم نؤمر نحن بمتابعته فيها زي ايه زي مثلا قضية ان هو يتزوج اكثر من اربع نسوه خلاص ده شيء خاص به قضيته يصله في الصوم ونحو هذا مما يسمى بالخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم طب فيما على ذلك في هناك جانب عظيم وهو الجانب الاكبر مما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جانب تشريعي فعندما ننظر إلى هذا لاحظ بعده هو مش مجرد بس جانب التعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء والجزء الآخر هو دوري أنا في فهم هذا في إطار التشريع لي أنا كإنسان مكلف بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى كام واحد فينا يقدر يقف مع هذا النص من هذا المنظور المنظور التشريعي ازاي انت هتتعامل في الدائرة القريبة اللي معاك في ضوء هذا النص يا ترى تقدر فعلا تطبق هذا النص ولو جزئيا في حياتك ودائرتك المضيقه تقدر تقول لي في قد ايه في حياتنا هيتغير لو التقطنا هذا ال ال ال ال الملمح الجميل الرائع في الخلق العظيم لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدائرة اللصيقة طب قبل ما تنظر للمنظور ده تعال نسأل نفسنا كده هو كام واحد فينا فعلا عنده اهتمام أصلا بالدائرة اللصيقة احنا في طبيعتنا بنتجمل للخارج يعني أنا في بيتي عايش وراحتي سواء من الناحية الظاهرية أو من الناحية البطنية يعني في الظاهر بتاعي أنا بأخذ أحسن حيئة في اللبس ونحو هذا وأنا بره البيت طب وأنا جوه البيت أكيد ما حدش فينا بيهتن من يلبس أحسن لبسه وبيهتن من هو يبقى مهندم وكلام ده كله فالتزين عندي والتكلف هو للخارج وليس للداخل لذا ستجد أغلبنا هو جميل ظاهريا برا طب وجوه مش هقول لك انك وحش يعني بس ما انتش على هذا الحال من التكلف انت لا تتكلف لمن في الداخل كما تتكلف لمن في الخارج وبناء علي ممكن ممكن الانسان اه بيعامل الناس برا كويس خلقه كويس آه ممكن بيكون آه بيعدي بيفوت للناس برا ما هو اكيد وانا في حياتي مش همشي اتخانق مع طوب الارض أكيد اللي بره بيزعجوك أكيد اللي بره بيئذوك أكيد اللي بره بينرفزوك أكيد لا يقينا بس هل أنا في حياتي هفضل مع الناس بره انت عملت وانت سويت وانت روحت وانت جئت حدش هيخلص فاحنا في نوع من أنواع الـ الـ الـ الـ يعني النص غير المكتوب في تعاملاتنا مع بعضنا البعض في الخارج إن إحنا ما بيحصلش تصادم إلا في الحاجات الكبيرة في الغالب طبعا في استثناءات يعني في ناس مخاص غيروا وبتقفل الناس على الواحدة سيبك من دول أنا بتكلم على عمومنا عمومنا بنتجمل في الظاهر طب تعال نقل في البيت هل يا ترى نحن بهذا الجمال داخل البيت لأسف لا لأ بل مش بس إن إحنا مش حاطين في يعني مش مش ما بنعملوش إحنا ولا في دماغنا أصلا يعني إحنا مش في دماغنا إن إحنا نتكلف لمن هم في الداخل كما نتكلف لمن هم في الخارج طيب لو ابتعدنا عن نطاق التكلف تعال نشوف بس نطاق ديء كده نطاق التحمل هل يا ترى نحن نتحمل من في الداخل كما نتحمل من في الخارج برضو لا نحن نحتمل لمن في الخارج أضعافا مضعفة وأما من هم في الداخل فللنأسف عند كثير منا تنقلب الآية يعني اللي قاعد مع اللي برا بيستحمل منهم كذا وكذا وكذا وكذا وممكن واحد برا يعني يؤذيه أذى شديد وهو بيفوت ويعدي الأذى الرهيب اللي انت بتتحمله برا أنت لا تتحمل عشرة معشاره لمن هو في الداخل ممكن تلاقي الواحد مثلا مع أهل بيته وأفلهم بالمرصاد أنتوا عملتو وأنت سويتوا وانت في اليوم الفلاني قلت كذا وانت في اليوم الفلاني عملت كذا ومع اللي برا عادي يعني مش هيوقف ولا كمان يعني ما هنأفل بعضها على الوحدة طب انت ليه مش بتقف اللي برا على الوحدة وبتقف اللي جوا على الوحدة ليه ما يبقاش عندنا هذه الساعة الخلقية وهذا الجمال الخلقي في الداخل كما لدينا في الخارج يا طرف همت بقى إزاي الم إزاي النقطة دية كيلا هذه النقطة الداخلية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم عظيما جدا فعلا في الخارج لكن الأعظم والأعظم هذا المنظور الداخلي يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة واللين ولو كنت فضا غريض القلب لن فضه من حولك ده شفناه فعلا في الخارج وشفناه آثار عظيمة جدا بتعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع من يؤذيه لكن هذا المشهد الداخلي مشهد معجز فعلا ده إعجاز خلقي عشر سنين يا مؤمن عشر سنين ما فيش مرة قال أف لم يتأفف إيه الساعة إيه الجمال ده إيه الساعة الخلقية دي إيه الساعة النفسية دي إزاي عشر سنين كاملين لم يبدي هذا التأفف إزاي عشر سنين لم يكن هناك هذا التدجر معنى هذا أنه كان يحتمل منهم بسعة عظيمة جدا يقينا فعلا كان في حاجة بتغضبه ما بقولش لا. يقينا كان في حاجة بتحصل بيكون فيها شيء من التقصير يعني سيدنا أنس أيضا يحكي لنا في يوم الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة وسيدنا أنس كان صغير السن ف. آآ آآ آآ التقى بعض الصبيان فجلس معهم يلعب وتأخر عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فالتقاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يطرأ؟ لا مو عن عاقبه أنا واحد من الناس أنا لو أرسلت ابني في مشوار وتأخر عليا وراح يلعب أكيد أنه عاقبه عقاب شديد لا والله قال أنا سهل ذهبت في حاجتك مقرف يعني شوف شوف الضعفولي يا ترى هل كان لم يحدث لا يحدث له شيء مثلا ايضا مما يزعج في حياته الدخل اكيد كان موجود لكن انظر لنا الكرم انظر لهذه الساعة النفسية العظيمة هذا اعجاز الله يعني لما نجي ننظر لهذا المنظور انا كل اللي طلبه منك ما تنظروش بس ما توقفش عند عند منطقة الانبهار وتنسى منطقة التعبد أنت متعبد أيضا بأن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنهل من معينه وأن تكون على سنته فمن سنته صلى الله عليه وسلم الرحمة بالخارج وبالداخل من سنته أن يكون صلى الله عليه وسلم في رفقه ولينه مع خارج وأضعاف أضعافه في الداخل كان صلى الله عليه وسلم كريم الخلق ولا ينسى أن تتسع دائرة كرم خلقه حتى تشمل الداخل بل ومن في الداخل هم أولاً نحن بمين صلى مش عايزة تنساها أبداً طب معنى كده هل أنا مطلوب مني إن أنا يعني لا أعاقب مثلا في البيت لا أعاقب ما يبقاش فيه لا حدش قال كده أنا لا أطلب منك هذا بل لاحظ كل واحد منا له درجة من درجات المسؤولية عن هذا الداخل كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته انت مطالب ان انت تقوم الخلل ومطالب ان انت يكون لك وقفة مع كل الدوائر بتاعتك لو كان فيه شيء من الخلل بتصلحه وعوج بتضبطه بل من الواجب عليك احيانا ان انت تعاقب من يكون فيه من التقصير ونحو هذا بس انا عايز اتخذ بالك ان احنا بنقوم بالدور ده كويس دور ايه؟ دور الرقيب دور المعاقب بنقوم بي كويس لكن دور الرحيم للأسف عايز ضبط كلنا نقع في هذا المزلق ان احنا مش عارفين نسعى الداخل كما نسعى خارج عايز اتطبق بس المعادلة ان انت زي ما انت بتقوم بدورك الرقابي دورك العقابي ما تستاش دور الرحمة ازاي دور ال ال ال ال الود والمحبة ازاي يكون عندنا الساعة الخلقية انت اصلا حياتك في الداخل لن تمر الا اذا كان عندك هذه هذه الساعة ليه ما يكونش عندنا برضو شيء من التغافل يعني النبي صلى الله عليه وسلم آه لما ما كان يقول اف ولا كان يقول لما فعلت هذا ولم تفعل هذا ده كان فيه جزء اللي هو فعلا الارتقاء يعني ما نصغرش دماغنا مع كل صغيرة وقبيرة في حاجات كان يقف معها النبي صلى الله عليه وسلم وبيقوم الخلل وبيقوم العوج في حاجة تالي بقى دائرة المباحات دائرة المباحات دي عظيمة ما تقفش على الوحد إذا كان في حد من حدود الله ينتهك في خطأ في تقصير في واجب آه كان انت محتاج توقف وقفة عظيمة. لكن في امور تانية امور بسيطة حصل تقصير في حاجة بسيطة في امور الدنيا بسيطة عدية كثير من المشاكل الزوجية اصلا لو انت حطيت فلسفة التغافل دي كمان هكذا محطوب بين الاتنين والله كثير جدا من مشاكلنا هتختفي وللأسف كثرة الوقوف مع نقاط التماس الصغيرة دي هي اللي بتؤدي المشاكل اكبر بعد كده. يعني لما نعد نتخانق هنا على النقطة الصغيرة دي كانت تخانق هنا على دي بعد كانت تخانق هنا على النقطة, دي, بقى. هنا على النقطة دي. نقطة صغيرة مع نقطة صغيرة مع نقطة صغيرة هتعمل فجوة. بتعمل قفوة. بتقطع كثير من حبال الوصل ما بين الارواح لما نتغافل بقى ما آخر على أنت هتعدي وانا هعدي انت هتسيب انا هسيب الامور بتعدي. بص تلاقي بيوتنا بقت سكن احنا افتقدنا السكن في بيوتنا وده احد الجوانب احد الجوانب اللي بنفتقد به السكن افتقاد الرحمة وبرضو هوقفك على, على مشهد اخر ايضا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع على لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صديانكم قالوا نعم فقالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع ابن هابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم حط السياق ده مع السياق اللي احنا كنا بنتكلم فيه شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بهذا المشهد مشهد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ابنائه حسن والحسين فلما ابصره بعض الاعراب شافوا مشهد غريب شوية على بيئتهم طب نرجع نشوف بس ايه البيئة اللي هم عايشين فيها؟ بيئة العرب اصلا كان بيئة فيها خشونة بيئة صلبة حياة الصحراء قاسية وحياة الأعراب اللي هم عايشين في البادية فيها خشونة وفيها قسوة هذه الخشونة وهذه القسوة انعكست على إيه؟ انعكست على حياتهم حتى مع بعضهم البعض شيء طبيعي الحياة الجفة الصلبة بتحتاج من الإنسان برضه أن يكون جاف وصلب هو مش هيقدر يعيش في هذه الحياة القاسية الحياة الصحراوية الجفة دي بنفسية هشة أو بنوع من أنواع اللين كده في الحياة مش هتحصل لازم حياته هتكون فيها شيء من من الشدة اللي تتناسب مع طبيعة الحياة اللي هو البيئة اللي هو عايش فيها لكن لاحظ هو ده انعكس برضو عليه في علاقاته فبقت حياته من الشدة والجفاف لدرجة ان الواحد منهم لا يقبل أبنائها ومش بس كده كمان ده وصل به الحال ان واحد زي الأقرع ابن حابس لما بيقول له أنا لي عشرة من الولد بيقول للصلاة والسول صلى الله عليه وسلم أنا عندي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا أبداً تخرج عنده عشرة عيال ما فيش مرة غلط وقبل ابنه قبلها طيب لو جينا نشوف كده من من المنظور العام للحياة وإيه مشكلة يعني؟ يعني إيه المشكلة أن في واحد ما بيبصش عيالي؟ إيه إيه يعني؟ إيه إيه, إيه الحجم إيه؟ حجم المأساة في الموضوع ده أقول لك إيه حجم المأساة في الموضوع ده؟ حجم المأساة دي إن الإنسان لما يصل به هذا الأمر تعامله مع الديرة النصيقة به ولا يكون في قلبه رحمة بهم هذا إنسان عبارة عن جحيم هو نفسه جحيم ولما هو يبقى كده والطبع العام يبقى كده دي حياة لا تلق أصلاً بعبد يفقه عن الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة المؤمن الحياة اللي فيها الاتصال الروحي، الحياة الرقي الرقي الروحي لا لا لا يفهم هذا الإنسان مفهوم الرحمة إن لم يطبقه أصلاً في الدار الاصيقة. يعني اللي اللي اللي يرحمش عياله كيف يرحم من هو أبعد يعني ألسق إنسان به من ابنه؟ فلما هيصل هذا الإنسان لهذه القصرة وهذا الجفاف مع ابنه هيتعامل إذن من هو أبعد وكيف تكون شكل الحياة إن نزعت منها هذه الرحمة علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا لازم تعملوا كذا لازم تقبلوا أبنائك وخلبك لا ده كان فيه هناك يعني رد فعلا رد فيه يعني نوع من الزلزلة او املك ان نزع الله منكم الرحمه من لا يرحم لا يرحم يعني هل هم فعلا اجرموا عشان وصلوا لكده انت متخيل واحد يصل به الحال أن تنزع من قلبه الرحمة ما هو اللي مش هيرحم عيله هيرحم مين واللي مش حاطف قلب الرحمه للدائره القريبه هي هي هيعمل ايه مع الدائره الخارجيه هذا هذا النمط كان يحتاج إلى أن يكسر وده اللي حصل كسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النمط اللي هم كانوا متعايشين به ومتعارفين عليه وكسر أي إنسان حيضع أي نمط بعقله أو بعادته ويخالف ما أراده الشرع طيب ما هو يمكن يكون مثلا مش بيقبل عياله لكن ماشي معهم كويس بيرعيهم كويس أو لا لا يمكن رحمة ده عمل قلبي وما يكون من آثار الرحمة زي القبلة والحضن والكلام ده كله ده ده مجرد آثار للعمل القلبي اللي مش قادر إنه هو يعمل العمل الطبيعي ده يا أخي سبحانه الله الإنسان الطبيعي اللي ما بيشوف أي عيل حتى لو مش من من عياله قلبه بيتحرك بالرحمة له ويبقى عايز يطبطب عليه وعايز يحضنه فتخيل بقى واحد وصل به القصوة والجفاف إنه ما بيتطبطبش على ابنه هذا قلب يحتاج إلى علاج حاسم أرجع وقول لك ألقط اللقطة دي كويس علشان لما تحطها بقى في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه الإطار العام عندما تنضبط علاقاتنا الداخلية وتؤسس على هذا الإطار الجامع الرحمة السكن المودة التغافل عن الصغائر وجود هذه النفسية الواسعة لتقبل الآخرين بعيوبهم، ما أنت اللي حاولك ليهم عيوب وانت ليك عيوب، أنت كانوا هم بيزوك ما أنت بتئزيهم. لما يكون في بيننا هذا التغافل والتراحم ووجود هذه النفسية اللي بنسعى بعضنا لبعض ونحط إيه ال ال الإطار اللي ال القفل وقفة، والإطار اللي يكون فيه ساعة إيه الإطار اللي محتاج مننا إن إحنا نتحرك فيه فعلا بقوة والإطار اللي ممكن نعديها ما فيش مشكلة. لما يتؤسس هذه البيوت من جواها على هذه المنهجية اللي بتتعامل فعلا تعاملا واقعيا مع الطبيعة البشرية ويكون النص فعلا ده بيؤسس لكيفية ضبط النفسية داخل البيت هينصلح الداخل وإذا انصلح الداخل هينصلح الخارج البيت اللي هو اللبنة بتاعة المجتمع لو المجتمع ابتدى يتبسس من جوه على هذه المنهجية صدقني البيت ده هينتج بعد كده أفراد في المجتمع قادرين انه هم يأسسوا المجتمع يقدر انه هو يعيش في منظومة هذه المنظومة هي منظومة التعبد لله سبحانه وتعالى اللي هيطلع به المجتمع اللي احنا بنتكلم عليه المجتمع مش هينصلح بمجرد بس قانون يتكتب أو شيء يتحط كده في لفتات دعائية لن ينصلح حالنا إلا إذا انصلح بيوتنا وانصلاح البيت ان انصلاح من الداخل وانطلاق من الدوائر الداخلية عندما تنضبط كل هذه الدوائر ستجد ما تضغيه الحياة الطيبة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى